في محافظة المينيا في بلد قرية تبع مركز بني مزار اسمها ابو جورج او ابو جيرج زي ما بيقولوا عنها يعني كان فيها كاهن بسيط ابونا ده كان عنده عدد من الولاد بالظبط كانوا خمسة الخمسة دول منهم واحد دخل الاكليريكية ثم لحقوا واحد اخر للاكليريكية والاثنين كانوا تقريبا طلبة في سانوي او غيره كانوا راجبين عجلة واحدة عملوا حدثة وراحوا ضحية الحدثة فكان ابونا البسيط ده اتنين راحوا السماء واثنين خدوا سكة ربنا ما بقلوش الا ولد واحد اسمه ايليا كان هو يقول له ايليا ففي يوم من الايام طلبوا ايليا ده للجيش فراح ايليا يشوف ايه موضوع الجيش وكان الكلام ده يمكن يوم اربع ابونا الطيب ده البسيط استنى الاربع الخميس الجمعة السبت ان ايليا ييجي مجاش فيوم لحد الصبح راح الكنيسة وطلع المنديل القماش بتاعه ما كانتش وقتها طلع المنديل الورق وقعد على باب الهيكل ويعيط الناس يقولوا يا ابونا في يقول لهم ايليا مجاش طب يا ابونا صلي القداس يقولهم ابدا مش هصلي غير لما ايليا ييجي هي ايه اتنين يخدهم ربنا واتنين يخدموا ربنا وايليا ياخدوا الجيش ويقعد انا الوحد في البيت انا مش مصلي يا ابونا يهديك يا ابونا يرضيك ويعيط يعيط المهم عدى وقت القداس وابونا ما صلاش يوم الاثنين ابونا ركب عربية من بني مزار وسافر للقاهرة عشان يشوف ايه, ايه موضوع ابنه ايه في الجيش نزل محط مصر او باب الحديد بيسأل واحد عسكري يا والدي المكان اللي بياخده فيه العساكر الجودات فين قال له اه يا والدي عايز ادارة التجنيد دي حلمية الزتون تركب اوتوبيست يقول له نزلني عند ادارة التجنيد المهم ابونا عمل زي ما قالولو وفاكر ان ادارة التجنيد دي قد الكنيسة هيقول يا فلان يا ولدي هيجيله فراح ابونا لأ ادارة التجنيد ده عالم وامم والوف ويفعل باب كده وقعد يقول يا ايه يا ولدي يا ايه يا ولدي ايه ليه ومين يسمع ومين يدره العساكر اللي عباب قول يا والدي مين هيسمعك ومين تقف على الباب طبعا ابونا يقس هيجيب ايه منين في الزحمة دي فجيه على الرصيف وهو كان قروي وراح قاعد وطلع المنديل وقاعد يعيط وينوح اجيبك منين يا ايليا يا ولدي اه يا ولدي يا ايليا لأ واحدة ستة جت قاعدت جنبه بتقول لي يا عمي انت يا شاي الدنيا ليه جال لها يا ست سبيني في حالي عملي معروف جال لها يا ست سبيني اصلهم اتنين بيخدموا ربنا واتنين خدهم ربنا وإيليا راح اجياش ما عايش تسكته فين قيت طيب بس هقولك على الحاجة إيليا ولدك مجاش هنا إيليا ولدك عشان من محافظة المينيا فتجنيده في أسيوت إيليا ابنك في أسيوت فإنت روح هتلاقي ابنك في البلد مستنيك بس أنا زعلانة منك قال لها ويهي نكساك أنت كمان تزعل مني أنا عملت لك حاجة قيت له أيو ليه ما صلت ليش مبارح وحرمتني من الأداس أبط انت مين بيبصي جنب ويدور عليها ملاجهاش زعلانة منك عشان ما صلت ليش الاداس حرمت مسبح العدرة يا بوني مسبح العدرة وجيالك لغاية عندك جاعدت جنبك على رصيف تقول لك جوم ولدك في البلد ابونا جام طيران روح البلد لجا ولده منتظر على موجة في العربيات خدوا بالاحضان قال له يا ولدي معلش امك قالت لي انك انت جيت ام مين يا بجلو امك العدرة اقصد امنا كلنا العدرة اقصد ام النور اقصد ام البشرية كلها وصدق ولا بد ان إيه ان تصدق البابا مكاريوس الثالث قبل ما يبقى بابا كان متران لابرشية اسيوت في صعيد مصر وفي عهده تم بناء كاتدرائية رئيس الملايكة ميخايل في اسيوت فبعد ما خلصوا المنارة وجميع علقوا الصليب اترجوا سيدنا المطران وقتها قبل ما يبقى بابا انه يطلع معاهم يحط ايده ويبارك صليب المنارة وهم بيحطوا الصليب فالبابا اطلع على السئالة واحدة واحدة لغاية ما وصل فوق خالص اعلى المنارة وبيركبوا الصليب وهم بيركبوا الصليب اختل توازن البابا فوقع من فوق ويع من اعلى المنارة مثلا مسافة مثلا اربعين خمسة واربعين اقول متر فالبابا وهو بيهتز او هو بيختل توازنه العمال والمقاولين اللي بيثبتوا الصليب سمعوا البابا بيقول يا ابن مريم يا عدرة مريم اشمليني انا ما عافش اشمليني دي يعني حوطيني يعني سنديني يعني ما تسبنيش بسوا لقوا هدوم البابا السودة دي عملت زي المظلة زي الامبريل زي البراشوت ونزل البابا واحدة واحدة واحدة, واحدة لغاية الارض ونفض هدوم وفرغ هدوم من الهوى وبدأ يطلع تاني وسبت معاهم الصليب عايزة اقولك الست العدلة كانت شفيعة امينة نزلت البابا او انبا مكاريوس بطريقة فوق الادراك يا ما ناس بتعمل البلكونة ده بيعمل ع الرصيف رجلو بتكسر لانه مش مسنود ما عندوش شمليني ما عندوش نعمة العناية العزروية الشفاعة المريمية الشفاعة البتولية شفاعة ذات الشفاعات مع عدن الطهر والجود والبركات وصدق ولا بد ان تصدق الست العدرة في رحلة الصعيد وبالتحديد في الاشمونين في الاشمونين استقرت الست العدرة مدة مش يوم ولا اتنين قعدت شوية كتير ويقال وهي داخلة هناك كان في شجرة فيها شياطين اول ما داخلت الست العدرة وعدت قدام الشجرة الشجرة ركعت او سجدت لغاية الارض وصر... وصرخت الشياطين وخرجت ويقال ان كان فيه تمثالين التماثيل دي كبتتكلم منها الشياطين وتضلل الناس الى عبادة الباطل والسحر والشعوزة مجرد محلة الست العدرة صرخت الشياطين وخرجت وبدت معجزات كتيرة تتم في الاشمونين فكان في صبي في بلد اسمها ارمنت وارمنت دي تبع اسوان هذا الصبي سمع ان فيه طفل الهي في الاشمونين بيعمل معجزات فركب الدابة اقصد اسف يعني الحمار وطلع من ارمنت لغاية ما وصل للاشمونين واول ما دخل على الطفل الالهي وكان المسيح عنده بتاع سنتين ونص يسوع بوط فيه وقال له تعبتك يا ودمون تعبتك يا ارمنتي تعبتك يا حبيبي عبتك وتيجي لغاية هنا خليك معايا استريح من تعب السكة اه قعد ودمون الارمنتي مع الست العادرة والطفل الالهي مدة اقامتهم وبعدين السيد المسيح قال له دلوقتي يا ودمون انت هترجع بلدك وهتبشر باسمي وبيتكم هيبقى كنيسة عايز اقولك على حاجة بيتكم هيبقى كنيسة دي فيها العجب العجاب رجع ودمون وزي ما قاله المسيح نال اكليل الشهادة وبيت ودمون بقى كنيسة وبعد شوية البربر او تحت اي مسمى هدموا الكنيسة او ردموها لغاية مجه المتنيح انبى ابراقام مطران لقصر السابق السابق على طول وانبى ابراقام نزل ارمنت في ناس هناك عاوزين يعملوا كنيسة وكان ناس ارمانتي يحبوا انباب رقام من كل ثوافه وكل, وكل دياناته وقالوا الارض اللي هتختارها يا سيدنا هي اللي هندها لك قاعد انباب رقام يلف البلد ويلف ويلف ويلف, ويلف وجه برا البلد وقال انا عايز الحتة دي طب ما فيه اراضي حلوة وفي اراضي كويسة لا لا لا هي دي عارف بدي يفحروا ويفحطوا عشان يرموا الاساسات اكتشف في مباني وبعدين اثبتت الحفريات ان البيت ده هو بيت ودمون الارمنتي اللي المسيح قال عنه قال عنه زمان بيتك هيكون كنيسة ليا ويتتحقق الزمان وفي الزمان وبعد الزمان لان السماء والارض تزولان وكلام المسيح لا يزول عارف كنيسة العدلة اللي هي بيت ودمون الارمنتي النهار ده دير حلو وفيه كاهن حلو ومكان مبروك تشعر منه الروحانية والبركة اوعى تستغرب يا حبيبي وصدق ولا ولابد أن, ان تصدق في مدينة ارمنت كان فيه واعز رجل طيب اسمه عم يوسف من الوعاز البصة تبتع زمان كان يحب الست العدرة ويمدح فيها ويرنم ويقول ويعني محبته كذب قاعد يرنم لعياله كان عنده تسع عيال أولاده وبنات لكن في يوم من الأيام فصل جزمة جديدة كانت الجزم زمان تتفصل وكان الجلد بتاعها عفي فعملت له في رجله حاجة زي يسموها لوزة أو برقيعة التهاب يعني فبجهل حسب العادات الناس تقلت بعض حط عليها حتة ملوحة فاكر ان دي تحقن المكروب فعملت التهابات والالتهابات عملت غرغرينة ورجله ورمت وحمرت والجمدق الدكتور وقال لا ده من هنا البكرة لازم رجله تطقطع دي عملت غرغرينة خلاص بدل ما تسمم في الجسم ويموت هو طبعا صعب عليه صعب عليه ازاي عدرت سبيني وانا طول عمري امدح فيكي يطعولي رجلي يقولوا علي ايه دا حبيب العدرة ماشي برجل ونص او ماشي لا يا عدرة فبدأ يعيه تقول لا يا عدرة انا عشمان فيكي وطلب ان ينام لوحده الليلة دي الى ان بنته الصغيرة اللي عمرها اربع سنين اصرت انها تنام معاه ما نسبكش يا بابا انت بتعيت يا بابا قال لا تعال يا حبيبتي نام عم يوسف ونامت الامورة بنته جنبيه وفي حوالي الساعة تلاتة ونص الست العدرة نورت الاوضة قلت له لك يا عم يوسف قال له هيقطعولي رجلي يا عدرة قالت له ما تخافش مش هيقطعولك رجلك وبص لقاها معاها طبق والطبق ده مليان مية قالت له هات رجلك ورح تواخد رجله الست العدرة ورح تغسلاله رجله البنت اتريها صحية بنته الصغيرة شايف المنظر وهو متهيق لانه بيحلم المهم انها غسلته رجله وكمان نشفت هالو يا سلام على ودعتك يا ام النور حقيقي نظرة للتضاع امته تغسل رجل عم يوسف يا عدرة ده انت ام القدوس البار ده انت السماوات بتتجلب مجدك ده انت السماوات بتقول هنا العدرة موجودة معانا المهم عم يوسف صاح الصبحية البيت الصغيرة عملت صح فيه ام يا بابا مبروك يا بابا قال في ايه يا بنتي انا كنت بقيت له ما تحلمش يا بابا دي الست العدرة كانت هنا وغسلت لك رجلك عم يوسف قعد على حيله بيبص في رجله الحمار راح الالتهاب راح البرقعة راحت اثار المية اللي اتغسلت فيها رجليه تعالوا يا اولاد تعالوا يا بنات اقول لكم الناس كانوا بيلحسوا الطراء المية اللي على الارض بلسانهم عشان ياخدوا بركة من ادين الست العدرة صدقوني شفيعة امينة حنينة على اولادها حنين على طالبيها شفيعة امينة خريبة من كل حبيبها وصدق ولا بد ان ان تصدق في كنيسة العدرة في المحلة الكبرى في حي السبع بنات كانوا بيعلقوا صورة فوق الهيكل للست العدرة فالشاب اللي طلع يعلقها طلع السلم واتنين من تحت بيسلموه الصورة والصورة تقيلة فاهتز توازنه ووقع على البلاط من ارتفاع حوالي سبعة متر ارتفاع الكنيسة نزل نقلوه على المستشفى الدكاترة قالوا ارتجادش المخ ودكاترة قالوا انه دا يعيش يا ما يعيشي ودكتور تاني قال لا دا حتى ودنه اتفتحت سقب في طبلة الازن طبعا حصل كدر وزعل وحزن والبلد كلها والناس والشمامسة زعلوا ان يبدوا ان الشاب دا كان محبوب قوي وكان كل ناس الكنيسة وشعب الكنيسة كان يحبوا الى ان واحد منهم او اتنين خدوا بعدهم سكتهم على مصر قالوا احنا نروح نقول للبابا هنقول للبابا كيرولوس فجم اول ما دخلوا على البابا كرولوس يا سيدنا احنا من المحلة قال لهم بس ما تتكلموش مش عايز حد يقول حاجة مش هو هو بيعلق صورة العدرة العدرة هيتروح له الالادي هي قالت انها رايحاله الالادي هو بكرة هيخرج من المستشفى يا سيدنا حد جاء قالك الخلاص يا ابن يلا يا ابن ارجع ارجع ارجع هو هيعمل جميل على العدرة ويتجمل ولا حد هيموت وبيعمل جميل في العدرة روح يا ابني العدر حبيبة حبيبها رجع من عند البابا مجبورين الخاطر راحوا لصاحبهم على المستشفى لقوه بيتحرك لقوه بيفتح هنيه لقوه بيتكلم الدكاترة تاني يوم قالوا له تفضل انت كده ممكن تروح خد ال... هو ما خدش الفيزا من الدكاترة هو ما خدش الازن من الدكاترة هو الازن طاله من عند ربنا لما قال البابا كيرولوس العدر هتخلص الللادي وبكرة هيروح هو عد فكر ان القديسين مهم على صلة بعض بيعرفوا دول هيعملوا ايه يا احبائي محفل القديسين والملائكة عالم مكشوف بالنعمة يسندون بعضهم بعضا يحبون بعضهم بعضا يكملون بعضهم بعضا وده اللي حصل وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق